م ا ف ق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم تبلا ل س ر ا ئ ر فما له من قوه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 فمهر ََِ الكافرين ََِِْ أ َ م ْ ه ِ ل ْ ه ُ م ْ رويدا َُ